فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوك أن فتهم حرجا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما مَا بينهم ثم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما